بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا خسب بسم